كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنبها فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط الشماء ما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من جخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان